بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ عادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادُوا فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيًا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبَعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيًا فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيًا وَجَاءَ فِي الْعَوْنِ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُعْتَصِكَاتُ بِالْخَاطِئِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيًا إِنَّنَا نَطَغَى الْمَا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ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 وان شققت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُونُ هَا أُمُ قَرَأُوا كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ وَاضِيَهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهِ كُطُوفُهَا دَانِيَهِ كُنُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سوقانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا حُبَّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ النَّسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا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 زِينٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ